أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملقين خلق الموت والحياة ليبن وكمو أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سموات يهور. لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وديس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاهدوا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 أصحاب السعير فاعترفو بذنبهم فصح قل السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر وانسر قولاكو، أوجعروه، عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلقه؟ الخبير. هو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 قبلهم فكيف كان نكير؟ أولاً يروي للطير فوقهم صاف، فأنتوه يقبض ما يمسكهم.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 نلج في عتو ونفور أثمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإما أَنْتُ جُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُل رَأَيْتُمْ إِنْ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل راب 算了